بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين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 ُم مِنَ المُشكينَةُمَّ لَم يَ قُصُوكُمْ شَيْأَ وَلَم يظَاهُِ عَلَيكُم حَدَم فَأَتِ مُءِلَيجِ م هددَهُم إِلَ مُدَّتِهِم إِ اللهََّا يُحِبُّ المُتَّقين إذ سَلَقال أَشْور للِسُرُومُ فَاقُتُل للِمُشِكينَ حَيسُ وَجَتُمُ وَخُذُهُم وَحْصُُوم وَقُدُ لَهُ كُل ل وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون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 وَاتْلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ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 أعمالهم وفي النار هم خالدون إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَتَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُفْتَدِينَ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستغون عند الله والله لا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 قُلْ كُفْرًا عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّكُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ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 وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ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 عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبْتُمْ وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ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 جِذَا الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عليم حكيم وَاتَّبَعُوا مَا لا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا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 ضَلَّ عَنَهُ عَمَّ يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَهُ كِرَامُ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 لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق تَمَاوَتِ وَالْأَرْضُ مِنْهَا أَرْبَعَةُ شُرُبٍ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ فَإِذًا كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المتقين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 يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهتم القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض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 إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا فَأَنزَلَ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 وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ عِصيَانَهُمْ فثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين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 فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ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 تُنَ الصَّلَةَ إِللا وَهُمْ كُسَلَ وَلُ فِقُونَ إِللا وَهُمْ كَارِهون فَلَا تُعجِبَكَ أَموَالُهُم وَلَا أَولادُغُمْ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 يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قل أَلَسْتَ هَزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ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 ثَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِي كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَقُضْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 البيينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض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 وَمِنْهُمَّ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِي بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعقَبَهُُم نِفْ آقًَا فِي قُلُ بِهِم إلَ يَوْمِيَقَوونَ بِمَا أَخْلْلَفُل اللََّ مَا وَعدهُ وَ بِمَا كَوا فَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمُ الْغْيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُقْرِينَ طوعين مِنَ المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سَخِرَ الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر ثَلَاثُ فِيهِمْ 70 مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ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 فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُواً إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ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 قَالُوا لِمِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَائِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُ لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الظالم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 إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم قذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكرهم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 التواب الرحيم وقولوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون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 خَذُوا مسجددًا بِرارًا وَكُفْرًا وَتَفيقَ بَنَ المُؤمنين وَإِرصَادَ لِمَن حَارَبَ الله وَرسُ لَومِ قَبلل وَلا يحفُ إِ أرَدن إِحُسْن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 صَائِبُونَ العَابِدُونَ الحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الأَامِرُونَ بِالمَعروفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ المُنكَرِ وَالحَافِظُونَ لِحُدودِ اللهِ وَبَشِّرِ المُؤمِنِينَ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 وَمَا كََ ساسْتِغْفَارُ إبرَاهِي مَ لِأَبِيهِ إِللاا عَمَّ وَوعدَةِ وَعَدَهائَاهُ فَلَمَّ تَبَيينَ لَهُ أنهُ عَدُول للَِّهِ تَبَروَأَمِنْ إِ إِبرَهِي مَ لَأَووهُ عََليم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 ذَلِكَ بِ بأنهُم لا يصِيبهُم ظَمَأُون وَلَا نَصَبُوا وَلَا مَخُمصَةُم فيِي سَبيل لللهِ وَلَا يطَأُونَ موطِ أَ ي غِيغُلِكُفارَ وَلَا يَناالونَمِن عدُ النَّلًَا إلاا كُتِبَ لَجُم بِهي عمللوا صَالِق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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا وَاتَّبَعُوا مَا تَنزَّلَ عَلَى الْأَوَّلِينَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ رَبِّكَ ۚ وَيَقُولُونَ نَشْهَدُ وَنَتْبَعُ وَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مرتين ثم لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يذكرون.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 قالت وهو رب العرش العظيم